امهاتهم واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين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 عورها واذ قال الطائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورها وما هي بعورها وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفترة Ja,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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْفُرُونَ إِلَيْكُ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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما ير المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحذه ومنهم من ينتظر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 171-النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 يا نساء نبي من يأت منك نب فاحشة مبينة يضع عف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله سرا وَمَن يَقُنُّ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْوَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا لِزْقًا كَرِيمٍ يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اين اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله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 زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم في أزواج أدعائهم إذا قضوا منه وطرى وكان أمر الله مفعولا.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 لا أحد من رجالكم ولكن ولا رسول الله وخاتم النبيين.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 أزواجههم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفرا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة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 ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذن موسى فبرؤاه الله مما قالوا وكان عيد الله وجهها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا